وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 innahu <tog> 'azizun hakim ya ayyuha an-nabiy yhasbukallahu wa manittaba'aka min al-mu'minin يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وَلَّهُ عَززٌ حَكِي لَْ لَكِتَابُ مِنَ اللَّ سَبَ قَالَ مَْتَكُمْ فِي مَا أَخَذتُم عذاب عظيم.